طَيَّرْنَا بِكُمْ لَا إِلَّا مَن تَهَوَّلَ نَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَل أنتم قوم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 إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ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 لِأكُلُ مِثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَهُأَذهٍ أَفَلَا يَشْقُون سُبحَال الذي خَلَقَ الْ الأزْواجَكُله مِنَّ تُ بِتُأَررض مَِّ تُ بِتُ الْأَررضُ وَمِنْ أَفُسِهِم وَمَِّا لا يَعلَمُون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 يَقُولُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا أَنُقْعِمَ مَنْ لَو يَشَاءُ اللَّهُ أَقْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا لا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تعملون. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ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 وأنه لكم عذو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون